ثمّ شقّنَ الأرض شقّاً فَأَبْتَنَى فيها حَبَّاتٍ وَعِنَابَوْ وَقَطْبَاتٍ وَزِيتُوْنَ وَنَخْلَةَ وَحَدَائِقَ الْبَوْ وَفَاقِهَتَهُ وَأَبَاتٍ مَتَاعَ الْكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغني